وَاذَ اتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلّانْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 119. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 111. يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى 112. لنريك من آياتنا الكبرى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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ في اليم فألقيه اليم بالساحل فألقيه اليمن بالساحل قذه عدوه لعدو الله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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي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 17. نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 19. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما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 إنه لكبِرُكُم الذي علمَكُم السَّحْفَ فَلَأُخَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم فيها ولا احيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم درجات العلا جنات تعدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليم مما غشهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنديناكم من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغو فيه فحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ الْمَتَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّى وما أعجلك عن قومك يا موسى 118. قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري 110. فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطى عليكم العهد أم أردت أم أردت أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا مواعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارف فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضراؤه ولا نفع وَنَقَد قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مَنْ تظُنُّ أَيُّ قَوْمٍ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَإِنْ غَرِ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًا مِّنَهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المدرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أنزلهم طريقا إلا إن بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل انصفها ربي نصفا فيذرها قاع صف صف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 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 112. وعلت الوجوه للحي القيوم 113. وقد خاب من حمل ظلما 114. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق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 فقلنا يا آدم إن هذا عدل لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا تجعل فيها ولا تعرى وأنك لا تضmue فيها ولا تضحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على جدرة الخلد وملكها بلا فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحنج ربك قبل طلوع الشمس وقبل غربها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَأَرْزُقْ رَبُّكَ خَيْرًا وَأَغِقَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِن رَّبِّهِ أو لن تأتي البينة لنا في الصحف الأولى ولو أن أهلتنا غن بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لم لا إلينا رشولا فنتبع آياتك